لا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَ قَوْمًا ك بأن منهم قسسين وربان، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول.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 لا تحرم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطبتم الأيمان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 الشيطان. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلمون ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده فإن توليتم فعلمون على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا متقوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم strengthua łęyi qute pekki CinthÖ ei esimmin y oat miserable sin s issue في riikö hum en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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام وَقَوْبَاءَ أَمْرِ عَفَى اللَّهُ عَنْ مَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله منه والله عزيز وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبه بيتا حرا وَالْهَدِيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ Kefau, vaikka ne, jotka kiehtovat, ovat kiellettyjä. يا ابا انا كان تديتم إلى الله مرجعكم جميعاً إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون.